قل ان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب من المكلفين يتعلموا دينهم و ا يتنقوا في دينهم كل واحد من الرجال والنساء ع ل ي ه يتفقه في د ي ن ع ل ي ه يتعلم ما لا ي س ا ه جهلا هذا واجب ل أ ن ك مخلوق لعباده الله ولا طريق إ ل ى م ع ر ف ة ا ل ع ب ا د ة ولا سبيل إ ل ي ه ا إ ل ا بالله ثم بالتعلم ويتفقه فالواجب الدين على ما ك ل ف ل ي ي م عليه ت ل ق ه في الدين ن ما يتعلم ما لا يسأهم、جهل. بسم لا الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة جهل المشاهدون والسلام كثير حياكم وإكبر الكرام كل وصل ح ي ا ك م بنا الحديث بعد أ ن تحدثنا عن موضوعات م خ ت ل ف ة من موضوعات علوم ا ل ق ر آ ن و أ ح س ب أ ن ن ا قد تحدثنا عن أ ه م الموضوعات التي ينبغي على من يريد أ ن يدرس علوم القران آ ن أن ي ت ع ل م ه و ك ا حديثنا في اللقاء الماضي في الكريم عن النسخ في القرآن اللقاء وتحدثنا عن هذا ا ل موضوع ب ا سبق ت نتحدث ف سوف ا اليوم د ة الموضوع س عن أ ن أ ش ر ن ا إ ل ي ه في اللقاءات ا ل م ا ض ي ة وهو مهم ولم يتيسر لنا أ ن نتوقف عنده بطريقه يعني فيها شيء من التفصيل فلعلنا في هذا المحاضرة بإذن الله نركز على موضوع الأحرف المحاضرة الله على السبعة عندما عن جمع القرآن الكريم أشرنا إشارة عابرة وقلنا موضوع عندما عن جمع عابرة بإذن نركز تذكرون تحدثنا أشرنا هذا إشارة إ ن عثمان بن عثان رضي الله عنه عندما جمع القران آ ن ل ك ر ي م ه الكريم ك من ق ا من العلماء ر ز و ا الكلمة هناك من قال من العلماء بأن عثمان بن عثان في من من بأن بن ض الله عنه هو ن من, معه من الصحابة عندما جمع القرآن معه جمع الكريم جمعه على الصحابة حرف واحد من الأحرف السبع وهذا ا الحرف السبعة ح د من و ر أ ي ذهب إ ل ي ه ا ل إ م ا م محمد بن جرير الطبري وغيره فكنا تساءلنا ما المقصود ب ا ل أ ح ر ف السبع ة وكنت أ ش ا ر ت إ ش ا ر ة م ه م ة وهي إ ل ى أ ن في ترتيبنا في ترتيبنا لتدريس موضوعات علوم القران آ ن ل م ف ت ر ض أ نتحدث عن الأحرف السبعة ثم نتحدث عن جمع عثمان بن حتى إذا قلنا للناس أن عثمان جمع القرآن على حرف واحد يكون المقصود واضح. طيب اليوم نريد أن أولا نعرف حتى الأحرف حرف واحد واضح بالأحرف المقصود المقصود ثم السبعة جمع عفا جمع على السبعة إذا اليوم أولا ما طيب ا ل أ ح ا د ي ث التي وردت في ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة ما مدى صحتها وقبولها الصحابة الذين رووا حديث الأحرف السبعة كم عددهم هل الحديث يعتبر من المتواتر أو من الضعيف الآحات ما درجة بالضبط ثم نتوقف عند فهم العلماء لحديث الأحرف السبعة ثم نناقش أي أسئلة تدور حول هذا الموضوع حديث الأحرف السبعة هل لحديث أسئلة حول حديث حديث يعتبر درجة أي من من من نتوقف عند تدور أو أو عددهم ثم ثم فهم كم لم يظهر إ ل ا في ا ل م د ي ن ة لم يذكر أ ح د من العلماء أ ن ه ذكر حديث ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة مطلقا في مكه ة مكة أبدا والنبي ا في صلى ل ل عليه وسلم كما تذكرون عندما تحدثنا عن على وسلم نزول القرآن الكريم قلنا أنه استغرق نزول القرآن على الصحيح والراجح المدينة سنة في في أنه تذكرون و10 سنوات استغرق سنة سنة كما مكة تحدثنا إ ذ ن ا ل ف ت ر ة ا ل م ك ي ة كلها ما تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم لموضوع ا ل ح ر ف ا ل س ب ع ة أ و لم يروى اي حديث من هذه الاحاديث د مكة طيب ل المسألة ل المسألة الثانية أوليدها ا ل ا ل أ ح ر ف السبعة هذا الكتاب من أ ج و د الكتب التي جمعت حديث ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة للشيخ ن ا الدكتور عبد العزقري ا ذكر الدكتور الذين رووا حديث ا ل أ ح ر ف السبعه ة الصحابة من ا ذ ك ر من يا حديث اقرأ ماذا قال الدكتور روى حدي... رو... الحديث. نعم. روى حديث الأحرف محمد روى الصحابه ة رضوان ا ل ل عليهم أجمعين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان、أه. وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود الخطاب طالب الله أبي وأبي بن بن بن بن بن وابو ه ر ي ر ة ومعاذ بن جبل بن وهشام بن حكيم بن حزام بن حكيم, حكيم بن حزام وابن عباس و ع م ر بن العاص وحذيفه بن اليمان و ع ب د ه بن الصامت وسليمان بن صورد الخزاعي وابو بكر الانصاري وابو طلحه الانصاري وانس بن مالك رواه بواسطه ا ب ي وسمره بن جندب وابو جهيم الانصاري وابو جهيم ا ل ن ص و ا و ج م ا ي و ب و ج ه ا ل ا ن ا ر ي وابو ا ل ر ي وابو ج ه ي ا ل ا ا ر ي م المصور بن م خ ر م ة على قول بصحبتهما وروى الحديث عن هؤلاء جمع عظيم من التابعين و ا ل أ ئ م ة بطرق واسانيد كثيره يا سلام ممتاز جدا تلاحظون ذ ا الحديث وعبد رواه أبو كبار وعمر وعثمان عباس السؤال ا ل آ خ ر طيب هذا نحن نقول رواه ه ذ ا ا ل أ ح ا د ي ث لا ب أ س لكن ما درجه هذه الاحاديث من الصحه أ ص ح الاحاديث ل ي س كذلك إ ذ ن هذا ورد ب أ ص ح الطرق روى ا ل إ م ا م البخاري ومسلم في ص ح ي ح ه م ا عن ابن عباس رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ا ق ر أ ن ي جبريل على حرف فراجعته فلم أ ز ل أ س ت ز ي د ويزيدني حتى انتهى إ ل ى سبعه ة أحرف ذ ا ح د وزاد ي صحيح طيب وزاد الإمام في صحيحه وفي ث الإمام مسلم ر و الرواية ا ي ت ه هذه بعد قال ابن شهاب وابن شهاب هو شهاب المسلم الزهري إمام الأئمة بن محمد الحديث في قال ابن شهاب بلغني أن تلك أن انما ل س ب ع ة أحرف إ هي في ا ل أ م ر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام سوف ومسلم ومسلم نعود لفهم ابن الزهري رحمه إذن هذه رواية رواية واحدة في البخاري ومسلم الرواية الثانية وروى فهم في في ابن أعطان إذن الثانية إلى الزهري البخاري البخاري رحمه هذه صحيحيهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهذه ب م ن ا س ب ة الشباب من أ ه م الروايات في الحديث وهي التي أ ث ا ر ت الموضوع كيف؟ عمر بالخطاب رضي الله عنه كان كان حكيم رضي في مسجد ويبدو لي أنه كان في الليل يعني إما في يقرأ فدخل فسمعه الفرقان عمر عنه عمر مسجد إما مغرب هشام حزام سورة بن الخطاب بن بن أنه إن الله صلاة صلاة شاء وصلى أو طبعا انا أ ت ص و ر أ ن ه إ م ا أ ن هشام يعني فاتته ا ل ص ل ا ة فصلى ج ا ء ف بمفرده يعني هذا احتمال صح أ و أ ن ه يتنفل هذا احتمال أ ي ض ا فسمعه عمر ي ق ر أ بسوره الفرقان يعني عمر لم ي يو... أ ت ي ه ش ا م بشيء مكتوب لعمر فيقرأ فيجد ق ر أ ف ي في ه خلافه انما سمع واضح ا ل ف ك ر ة ماذا تقول الروايه ة يقول عمر سمعت ش هشام هشام ا حزام الفرقان حيات الله الله وبالمناسبة حزام حزام الجواب م حكيم وسلم حكيم متى أسلم؟ الجواب أسلم في عام الفتح فتح مكة فتح مكة متى كان سمت كم؟ بن بن بن بن بن كان الفتح فتح فتح يقرأ في عليه في سورة رسول أو صلى ا ل س ن ة ا ل ث ا م ن ة من ا ل ه ج ر ة كويس معناه ت م ت أ خ ر صح يعني ما هو في أ و ل العهد ا ل م د ن ي حتى في آ خ ر قال فاستمعت لقراءته ف إ ذ ا هو ي ق ر أ ه ا على حروف كثيره ة لم ي ي ق ر ئ ن ا الله صلى الله عليه وسلم فكت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي رسول وسلم سلم أو صلى عليه لببته حتى في ثم فكت يعني من يعني قبضه برداء او ربطه أ و أ ن ه أ خ ذ شيئا من رداء وربط به ه ش ا ب قال فقلت من أ ق ر أ ك هذه ا ل س و ر ة قال أ ق ر أ ن ي ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أقرأني تقرأها بقراءة له、كذبت. فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. أي مختلفة كذبت سمعتك هذه إن أي قال فانطلقت أ ق و د ه إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إ ن ي سمعت هذا ي ق ر أ ب س و ر ة الفرقان على حروف لم تقرئنيها و أ ن ت أ ق ر أ ت ن ي س و ر ة الفرقان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه يا عمر يعني إيش؟ يعني أ ط ل ق ه يعني فكه خل ي يعني ق ر أ ب ر ا ح ة ي ع ن ي ا ق ر أ يا هشام ف ق ر أ هذه ا ل ق ر ا ء ة التي سمعته ي ق ر أ ه ا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 أ ن يتتبع الفروقات في قراءات س و ر ة الفرقان لكي يكتشف المقصود ب ا ل أ ح ر ف السبع الرواية الثالثة روا شوفوا روايتين بخاري ومسلم هذه رواية مسلم روا مسلم داود والنسائي والنفظ للإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قصة مشابهة هشام النبي صلى الله كان أضاة غفار مسلم ومسلم مسلم مسلم مسلم لأبي صلى عليه وسلم رضي عمر وأبو وقعت أبي بني قصة مع نفس عن بن عنه بن إن عند كعب كعب هذه قصة عند أ ض ا ه بني غفار وهذه م ن ط ق ة في ا ل م د ي ن ة يعني م س ت ن ق ع ص غ ي ر اسمها أ ض بني غ ف ا ر ف أ ت ا ه ج بني ر ي عليه ل السلام فقال إ الله أ أن تقرأ م أمتك ر القرآن ك على ح ر ف ف ق ا ل أسأل الله معافاته م ف و غ ر ت ه وإن أ م ت ي ل اتاه ط ي ق ذلك ثم أ ت ا ل ث ا ن ي ة فقال إ ن الله ي أ م ر ك أ ن تقرئ أ م ت ك على حرفين فقال أ س أ ل الله معافاته ومغفرته وان ل فقال ث ة إ امتي ل ل ه ي أ ر ك أن ق فقال ر أحرف ومغفرة أ أمتك أسأل معافاته م ت على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعه فقال إ ن الله ي أ م ر ك أ ن تقري أ م ت ك على س ب ع ة أ ح ر ف ف أ ي م ا حرف ق ر أ و ا به أ و ق ر أ و ا عليه فقد أ ص اصابوا ب أبرز الأحاديث وهناك حديث كثيرة جمعها الدكتور عبد في الكتاب الذي عندك محمد اسمه حديث الأحرف السبع طيب و وهناك الدكتور والإمام ا الأحاديث جمعها العزقاري الذي اسمه الأحرف هذه يعني حديث كثيرة في حديث عندك من محمد ل ي ي و ط رحمه ل ل يقول نزول القرآن على ه حديث ورد س ع ة أحرف ر من ي ة الصحابة جمع من الصحابة وذكرهم وذكر ه منهم واحد وعشرين وصحيح أ ن ه م ثلاث وعشرين لانه نسي عباده بن الصامت ونسي عبد الله بن عمر نقل عن الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام أن القاسم يقول الإمام سلام عبيد أبي تتبعت روايات هذا الحديث وفي جزء مفرد جمعته في ذلك ويرى أ ن الحديث متواتر ثم ذكر منهم ويقول الحافظ أبو يعلى الموصلي في في سنده وهذا أبو الموصلي روى وقت يعلى في حديث جميل يعلى في الكبير رضي في الحافظ الله خلافته عثمان عثمان عفان أن بن عنه مسنده سنده قال يوما وهو على المنبر أ ذ ك ر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف كلها شاف كاف لما قام يعني يقول أي واحد منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوقف في سمع على سبعة منكم إن القرآن أنزل من قال فقام واحد وسلم صلى الله المسجد أحرف أكثر هذا قال الحديث فقاموا حتى لم يحصوا يعني من كثرتهم فشهدوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على س ب ع ة أ ح ر ف كلها شاف كاف فقال في كتابه النشر في القراءات عثمان الله وأنا وهذا الحديث ابن الجزري كتابه النشر العجر الروايات الشباب الحديث متواتر تدل على عنه معه إذن رضي ذكره أشهد هذه وصحيح أن ولا, شبهة ولا شك في ص ح ة اسناده و ر و ا ي ت ن أ خ ذ من هذه ا ل أ ح ا د ي ث فوائد ا ل ف ا ئ د ة ا ل أ و ل ى أ ن هذه الاختلافات التي وقعت بين هشام وعمر بين أ ب ي بن كعب وبين, وبين الذي جاء و ق ر أ عنده حتى أ ب ي بن كعب لما وقع سمع رجلا ي ق ر أ ب س و ر ة النحل ب ر و ا ي ة لا يعرفها فأخذه الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, اقرأ فقرأ قال هكذا انزلت فقال الرجل ق فقرأ ق ر أ ا هكذا فقال ا أنزلت ل المخالف ا ق ر أ ف ق ر أ قال هكذا أ ن ز ل ت فقال ابي عبد الله ابي بن كعب فوقع في نفسه من التكذيب ولا إ ذ كنت في الجاهليه شوفوا ل يعني كأنها يعني كأنها يقول في نفسي يعني فوضع كأنه كأنه هذه الله فقال وش الفوضى هذه شفت الفكرة فقال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم نفسي على شفت وقال يا صدري أبي يده إ ن هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف كلها كاف شاف قال فوجدت ب ر د ط م أ ن ي ن ه في نفسي وفي صدري فالشاهد الفكرة فوجدت تعرفها ولنفترض خلف لاحظوا المثال الآن الآن العشاء الأئمة برواية لا مثلا أنها رواية الدوري على سبيل لكم لو دخلت على لصلي أنه ودعوني مسجد أحد أو أقرب يقرأ أبي عن عمر رواية خلف فوجدت انه يقرا بقراءه انت لا تعرفها كيف يكون شعورك و أ ن ت لا تعرف المقصود بالاحرف ولا بالقراءات ولا تعرفها سيقع في نفسك لبس في الذي يقرأ أخطأ في القراءة أو أنه يحصل يعني بين القراءة تقرأ عندك عندما العامة أنك أن أنه الآن إما مثلا هذا وهذا وارد أخطأ أو ترى وبلبلة ب ر و ا يرون ة لا ي ع ف ه ان ف إ هذا م أنفسهم يقع, يقع في أنفسهم شيء يرون أن ه نوع من العبث ب ا لكن عندما يقال لهم هذه كلها روايات ص ح ي ح ة و ث ا ب ت ة ف إ ن ه م يطمئنون ع ن ي ي ويسكتون ولا شك أ ن العلم يكشف مثل هذه الأشياء يعني كلما انتشر بين الناس معرفة القراءات والقراءات والأحرف والأليس كذلك خف الاستنكار لأنك الآن لو سمعت واحد كذلك لأنك لو يقرأ يعني بين معرفة سمعت خف ا ل ح مالك د لله رب ع ا الرحمن الرحيم ل ل م م ي ن يوم الدين م ث لو ا أ ن الدين ت تعرف ستستغرب لا إلا مالك لو رواية حفص مالك يوم الدين ستستغرب لو ذهبت إ ل ى المغرب ووجدت واحد ي ق ر أ مالك يوم الدين استغربت ل أ ن ه م يقراون و و ن ب ر ي ة ر ش فكله ي ع ي بروايه ي عليه ئ ة ومعتادت من ا ل ا الصحيحة لكن عندما ت ت لكن ظ ر ر هذه ا ل و ا ي و ت ت ن ش ر بين الناس لا لا تجد من يستنكر يسمع هذه القراءة فيقول الناس من نافعة لا القراءة قراءة تجد هذه هذه ويسمع بهذه ا ل ق ر ا ء ة حفص وكلها روايات ص ح ي ح ة و ث ا ب ت واضح ا ل ف ك ر ة إ ذ ا نقول أ ن هذا الاختلاف الذي وقع بين ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم كانت كلها تعتمد على القراءه ة القرائية الفائدة الثانية الصحابة يعني أنك تسمع شيء وليست شيء هي رضي يقرأ تسمع تتعلق السبع عنهم أنك فنحن نقول هي إذن تتعلق هذه السبع أن رضي الله عنهم ما كان أحد منهم يقرأ القرآن بالأوجه الأحرف مكتوب ما م الله باجتهاد أحد هذه و إ ن م ا كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ا ق ر أ يا عمر ف ق ر أ كما علمه قال صح أ ح س ن ت هكذا أ ن ز ل ه ا ق ر أ يا محمد قال كذا قال ا ق ر أ و ا كما علمتم فمعناها أ ن ك تزيل من ذهنك تماما أزل من م ذهنك ت ان م ا أ ا ل ص ح ا ب ة اجتهدوا في ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن على على يعني على يعني ما يريدون هم ولذلك إ ن م ا ع ى صلى ما علمهم وسلم النبي صلى الله عليه ل و نقول ح ن ن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن الكريم ت و ق ي ف ي ة لا مجال للاجتهاد فيها يعني ما هو كيف يعني مثلاً وانظر إلى العظام كيف كيف يعني المخطئين الذين يعرفون حقيقة العظام العظام بعض وبعض وانظر ننشزها هنا قراءة أخرى وانظر إلى العظام كيف ننشرها هل قرأنا ننشرها لأن ما مثلا الكلمة تحتمل قراءة لا القراءات هو هل إلى إلى أخرى يقول ك ل م ة ينشزها لو شلنا النقاط منها تحتمل ينشزها وينشرها صح تحط الياء والنون والشين و ن ق ط ة فوق الراء تصبح ننشزها ا النقطة الراء ننشرها هل نحن قرأناها بالوجهين لأننا لأنها تحتمل؟ الجواب لا تشيل تصبح تحتمل؟ هل من نحن فوق ق ط ع و إ ن م ان ل أ الحكمه ن ب ي عليه صلى الله و التي ن ا ا ن انزل ل أ ت القران من أ ج ل ه ا على س ب ع ة أ ح ر ف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال في ر و ا ي ة إ ن ي بعثت إ ل ى أ م ة أمية ي ف ه م ا ل ش ي خ العاسي يعني الكبير في السن يعني في والعجوز الكبير والغلام ف إ ن هؤلاء قد اعتادت أ ل س ن ت ه م على ك ي ف ي ة م ع ي ن ة في النطق وذلك أ ن ه م ن ش أ و ا منذ صغرهم على النطق بلهجتهم الخاصه ة فمن العسير ل ع ي ت د ا تغييرها السن تلاحظ هذا الذي يناسب رفع الحرج يعني عندما تقول إن أمة لا تطيق ذلك وأنا عندي الشيخ الكبير وأنا عندي العجوز و... طيب ما هو الشيء الذي يناسبهم أو أمة تقول هو تطيق يعني عندي عندي طيب رفع هذه بعد إذن ذلك إن هل يمكن نقول أ ن ه ا ه ي ئ ة ك ت ا ب ي ة هم لا يعرفون القراءه ة مراعاة والكتاب جانب كتابي فليس ت في أي س ي عليهم ل والكتابه إ ن م ا ذ ي ي يرأ... و ن فيه س ه عليهم ي ل ل تعال اليوم اللهجات ألا تلاحظون ن ط ق يا شوف ش ا اختلاف ا ب ل ل ج جئت برجل وجاء ا العالم العربي تلاحظون لا تلاحظون يعني الآن على سبيل المثال لو جئت برجل من القاهرة مثلا و... وجاء يتحدث بالعربية الفصحة ت يتحدث في يعني سبيل على لو من أو هل تستطيع أ ن تميز أ ن ه من مصر أ و لا الجواب أ ن ا أ ق و ل نعم تستطيع أ ن تميز أ ن ه يتحدث ا ل ع ر ب ي ة ولكنه من مصر ل أ ن ا ل ل ه ج ة و ا ل ل ك ن ة تظهر على لغته ولا بد واحد واحد تونس واحد اليمن دمشق تأتي تأتي تأتي يظهر يظهر به به به من من من يظهر وهكذا فاللهجات تتفاوت لهجات العرب ي في ط ر ي ق ة كلامهم والناس تعرف هذا حتى من قديم يعرفون أن ه ذ ان م بني فلان و هذا من بني فلان, وهذا من بني فلان لطريقته في الكلام وبعض قبائل العرب تتفاوت يعني تنطق بلهجات يعني معينة يعرفونها فمثلا على سبيل المثال عبدالله هذيل لاحظ عبدالله هذيل تنطق يعرفونها في يعني يعني معينة تتفاوت وهو مسعود من مسعود من وبعض بن بن وهذيل قبيله من القبائل المجاوره لقريش ليست بعيده عنها فربما قرأ عبد الله بن مسعود حتى حين كان ربما قراها أ عبد ل ل بن ربما فتمتعوا عتى حتى ي ن ع حين فلا يقول حتى وإنما ينطقه عين ولذلك قال له عمر رضي الله وإنما يا ينطقه عين حتى عمر القران ق بقراءة قريش ر أ أو ب غ ة ي ش فإن ل ق ر آ نزل ب ل غ ة قريش ولم ينزل بلغه ة ذ <تصفيق> وأذكر ي أيضا موقف لأبي عمر رضي ل لكم ل ل موقف عمر ا هذيل عنه وكنت قد ك ر ت ه أ ض ا ا من صعوبة ت يستطيع تعلم يستطيع التي تريدها ح أحدهم و أو أبو ل اللهجة القبائل لا رجل السنة رجل فلا القرآن باللغة مثلا العلا عن فبعض عندما عمر أن بن أن ما أراد في كبير يقرأ يقرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى فلم يستطع أ ن يقول طوبى و إ ن م ا يقول س ت ط ع أن ي طيبى لهم بدل أن يقول طوبى يقول طيبى يقول يقول أن فما زال يقول له طوبى طوبى ما في فتركه ي فائدة ف طيبى ر أ ي ت ه م هذه أ م ث ل ة فقط على كيفيه يعني تنزيل ه ذ ا ا ل ر خ ص ة ألسنة والتيسيل الناس على لأن معناها أنها معناها ت يعني س ي ر ل ل ى أ س ة الناس ع ن ي تسهيل ا ل ق ر ا ء ة ليس المقصود من الأحرف ا ل س بها ع ة الحرج والمشق وإنما المقصود ب التيسير ورفع الحرج ولذلك هو تنوع وتغاير وليس ورق الأفضل أن نسميها رخصة الأحرف السبعة رخصة أيضاً أن الاختلاف بين الأحرف السبعة هو اختلاف وتغير وليس اختلاف من نسميها أن أن بين أيضا تضاد رخصة ويعني اختلاف ولذلك يقول التغاير ب قتيب ن ا ا خ ل اختلاف ا نوعان ف ت يعني يقصد ن به اختلاف ت واختلاف ع و تضاد ف ا خ ت لا ف التضاد, التضاد لا يجوز ولست و الا ج د بحمد ه ا ل ه في شيء من ل إلا ق ر آ ن في ا ل أ م ر والنهي من الناسخ والمنسوخ ن ن تحدثنا في الناسخ والمنسخ أننا نلجأ بنسخ أنه يمكن بينها وبينها من فنلجأ ح ثبت لا القول إلا إذا فعلا لا الجمع الآية الأخرى في آية أي إلى إلى القول ل س وجه ب مثال ذلك على سبيل المثال في, في س و ر ة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه انا انبئكم بتاويله فارسلوا وادكر بعد امه يعني بعد أ م ة يعني ع ب د مدة من الزمن ل أ ن ا ل أ م ة ت أ ت ي بمعنى ا ل م د ة من الزمن وفي ق ر ا ء ة أ خ ر ى وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَهٍ أنا أ ن بعد ئ ك م بتأويله ب أ م ه نسيان يعني بعد ن و ا ليس ذ ك ر بعد ن س ا ن ل ي هناك تعارض انه بعد نسيان وبعد م د ة ط و ي ل ة صح ولا لا فهذه قراءات فيها اختلاف ولكنه اختلاف والتنازع في ا ل ق ر آ ن ب ش أ ن ا ل أ ح ر ف السبع ل أ ن كل حرف منها إ ن م ا هو منزل من الله سبحانه وتعالى وان إ إ ن ن ك ر أي شيء م ه انكار هو إ للقرآن ولذلك ق اي ل ل ا ن ب صلى الله ع ل ي ه و س ل منها إ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف سبعة ذ ه في بعض ل فلا تماروا في القرآن فإن المراء ر تماروا و ا ا ي في ي ت فإن ف ه كفر ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من المراء والجدال والخصام في القران آ ن خ ل ص ي ع ي حقيقة الحديث يتضح طيب هذه نسلم بها ونؤمن بها بهذا وبهذا وبهذه نسلم ونؤمن لنا الآن أن نؤمن بهذا المعنى وبهذا الحديث وبهذا الصحة وإن لم يتضح لنا المعنى السبعة ولو لم الأحرف إلا الصحة لم المقصود بالضبط تتضح ا ل س س ا ما ا د أن من وقع خ ل ف بين ا ل ح ا تلاوة ة و القرآن ك م ه م إلى السابعه ي صلى الله عليه و ل م م إ ن كان في المدينة وهذه كل الروايات تؤكد ذلك المدينة الروايات أضاة لأن بني غفار في وهذه ن المدينة ولأن أبي بن ي في أبي غفار ك ب أصلا ما أسلم إلا في المدينة ما في و و من أهل المدينة من الأنصار رضي الله عنه. السابعة ان ل م د ي ة من النبي أ ص ا الله الفائدة ا ا ر رضي ل عنه س ع ة أن ن ا ل ب صلى الله عليه وسلم لم يقرا المسلمين جميعا ب ا ل أ ح ر ف السبع ة كلها واضح يعني عمر ما كان القراءة التي سمعها يعني يعرف عمر من هشاب وهشام ما يعرف ا ل ق ر ا ء ة التي رواه عمرو وكذلك عبد الله أ ب ي بن كعب والذين اختلفوا معه فمعناها أ ن النبي كان يقرا أ ه ذ بحرف ويقرأ هذا بحرف ف الفوائد حلو الصحابة حسب جميل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على حسب لهجاتهم وإنما ربما يقرأك بلهجة ليست بلهجة أو بلغة قبيلتك وإنما من ربما أيضا يكن يقرأ يقرأك ي أنه ك هشام ا بن حكيم ا بن حزام ق ر ش ي من قريش وعمر بن الخطاب رضي الله عنه العدوي من قريش أ ي ض ا فهما من قبيله ة واحدة و ل ج ت ه م ا واحده ة وبالرغم من ذلك ر من أ أ ق م مختلفة نحن لا تقول أنت والله الرسول يقرأ أهل اليمن ويقرأ فلان لا وإنما عليه والسلام ربما أقرأ كل بما ا بقراءة فإذا لا والله الرسول بقراءة فلان لا الصلاة تقول يقرأ ويقرأ أقرأ أهل عليه كل نحن أنت بما تيسر طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاف كاف هذا وجه من إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن الكريم بكونه بكل حرف من هذه الاحرف أ ح ر ف يشتمل على ل ل إ ع ج ا ا ز و ت د ي يمكن أن يأتي العرب بمثل القرآن الكريم لا السبعة كلها ولا ل ا أن ع ب بمثل ب الكريم القرآن لا ر أ ح ه كلها منها السبعة ولا واحد بحرف طيب العاشر أ ن هذه ا ل أ ح ر ف لم تكتب في المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في عهد أ ب ي بكر بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها مشافهة مما يدل على أنها ترتبط بالطريقة الأداء ولا ترتبط بالكتابة والله علي هذه يعني بعض الفوائد والأفكار التي نستنبطها الحاديث صلى عليه وسلم يدل على علي يمكن أن, أن, يعني أن نستنبطها من ترتبط ترتبط بعض هذه هذه وقد ا العيز ل د عبد ك ت و ر ا ر ي ق فصل في هذا والدكتور حسن ضياء الدين عتر له كتاب عن ا ل أ ح ر ف السبع ة وقف مع كل حديث واستنبط الفوائد منه وهذه مهمه ة جدا طبعا ن ا سؤال مهم جدا لماذا وقع الخلاف في دلالة الأحرف السبعة يترى؟ شرائك لماذا اختلف العلماء في دلالة الأحرف السبعة منصور شرائك وقع في في يترى لماذا لم يتفقوا على قول أ و يجتمعوا ع ن ي ا عليه هل عندك جواب في هذا من حكمة الله وتعالى أن على الناس جميل فهم عدم لم المقصود وسلم سبحانه أن الناس النظر أنا أن أنه نص عن النبي واحد بالأحرف الأدلة الله وتعالى واختلاف وجهات الاتفاق السبع الله على أقول على قول صلى عليه تيسير سبب في يرد في و إ ن م ا كل ا ل ح د ي ث م ج م ل ة ك م ا ت ر و ن فإن هذا ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل على س ب ع ة أ ح ر ف كلها شاف كاف طيب بالضبط المقطعة في الشيء العجيب أن الصحابة رضي يسأل اللي في ميم في يسأل بالأحرف السبعة الصحابة الصحابة الصحابة المقصود ما الله عنهم ما سألوا عنها لا الأحرف المصحف لا قاف ما في واحد أول عنهم من من عن معنى من معنىها تجد أن أرف عن عن بدليل أ ن ه ا كانت و ا ض ح ة ما كانت تحتاج إ لانهم ى س ؤ ل ل أ س أ ل و ا عن ما هو أ ق ل منها والدليل الثاني أ ن هذه ا ل أ ح ر ف السبعه ة أيضا لم يرد عن م ما ما قرأ قرأ هشام كلها أنزلت هكذا أنزلت انتهى الموضوع واضح هل لأنهم يسلمون ر قرأ ق أنزلت أنزلت كلها هكذا انتهى هل ش واضح ولا ا ن و ي أم أ ل ن ه ام كانت واضحة ل ه ا لانها ذ ي يظهر ل ل أعلم ه كانت و ا ض ح ة لهم طيب العجيب في, في بيان العلماء ل ح د ي ث ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة تجدون كلام كثير جدا الصيوطي رحمه الله ذكر 35 قول وأوصلها بعضهم إلى 40 قولا وهذا قول قولا وأوصلها إلى على يعني اختلاف الألفاظ أحيانا بعضهم طبعا و إ ل ا لو جمعتها ورتبتها لما زادت عن ع ش ر ة أ ق و ا ل ثم بعضها أ ح ظ ى من بعض بالقبول فمثلا من معنى من المتشابه يعلمه المشكل ومتشابه نعلم المقصود أنه الأقوال التي الأحرف السبعة الذي لا يعرفه إلا الله لا يعلمه إلا الله قالوا حديث الأحرف السبعة حديث ومتشابه ولا قيلت في حديث يعرفه حديث حديث به وذلك يقول الدكتور ع بقيت د ا ل ع ز ا ر يقول ي ق ب أ ج م ع روايات هذا الحديث عشر سنوات و أ ن ا أ ت ت ب ع رواياته و أ ح ا و ل أ ن أ ج م ع كلام العلماء وحتى صورة المقصود وصلت أضواء تتضح بالأحرف محمد صاحب حديث فسألت كتاب فقلت إلى معنى لي السبعة قال فما قال فسألت شيخ محمد الأمين الشنقيطي البيان فقلت يا شيخ يعني حديث الأحرف السبعة يعني هل لك فيه فقال الذي ظهر لي شيء شيخي شيخ يا شيخ فيه ظهر ظهر فما أ ن ه من المتشابه الذي لا أعلمه إلا الله لكن يعلمه ق و ل الشيخ ب د ا ع ي أيضا ز أنا ل أقتنع بأن مثل ذ الا ا ح د ي ث ل م ش ه و و ر الله م ت ت و و ا ر م م ثم لا يكون له معنى مفهوم المقصود لكم مسألة مهمة وهي المقصود لا له الشيخ العيز الله بالحرف السبعة لكن بالسبعة واضح شاء هنا يكون دقيق رأي في دعوني وهي أذكر وسوف نقرأ إن فتتبعه عبد هل المقصود ب ا ل س ب ع ة أ ن ز ل ا ل ق ر آ ن على س ب ع ة أ ح ر ف اللي ه والرقم سبعة نفسه يعني اللي الثمانية ثمانية التكثير الشيء بعد سبعة سبعة سبعة بالسبعة العرب بأنها أن هنا لأن أن الستة بالذات المقصود إذا أرادت وقبل تقول هو أوجه ستة تكثر رقم أم لأنها ت ض ر بالمثل ب أ و تعبر ب ا ل س ب ع ة ل ل إ ش ا ر ة إ ل ى التكثير س ب ع ة أ و سبعين أ و س ب ع م ا ئ ة كما ذكر الله ل وتعالى ذلك إلى الحسنة فقال البقرة لا ه سبحانه مضاعفته سورة يعني نعم و في في في ق سبحانه وتعالى في كل سنبلة ل ل حبة مئة و ا هناك يضاعف ل م ي ش ء يشاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يضعف ويزيد و الله قال يضاعف سبعمائة الله صلى عليه إلى لمن ضعف ذ اشارات فهناك إ إ ل ى أ ن العدد غير مقصود و إ ن م ا المقصود به مطلق التكثير يعني هذان منهم به أستزيده قولان للعلماء من يراد العدد سبعة فعلا لأن النبي قال فما من أن لأن ويزيدني يقول زلت بلغت سبعة سبعة سبعة حتى ومنهم من يقول من ل المقصود أن ا ليس المقصود بالعدد ا ل س ب ع ة و إ ن م ا المقصود به ا ل ت و س ع ة أربعة خمسة قال إ ل ى س ب ع ة أ و ج ه يعني ا ل م ق ص و د ا ل ت ك ث ي ر وليس المقصود مطلق ل ا ع د د طبعا أ ن ت إ ذ المقصود ق ت ا ل به مطلق التكثير فأنت أرحت نفسك من التحديد لأنك لن تدخل في تفاصيل أرحت لأنك من لن التحديد تدخل وليس ت ق و والله إذن إذا كان الهدف ا مطلق ل إذن ك ت ث ر فأنا أ أربعة أوجوه سأجد, خمسة سأجد يعني أنا ج د مرة بسبعة يعني خمسة ملزم و أ م المقصود إذا ق ت لها ل ا س ب ع ة أ و ج ه أو أ سبعة ح ر فلا ف بد أ ن تحددها واحد اثنين ث ل ا ث ة أ ر ب ع ة خ م س ة سته ة سبعة ذ ه هي الأحرف ا ل سبعه ف ذ ا ن ق و ل للعلماء ا ن ويعني ه ن ا ك م ن العلماء من ي قولان أن ل ا ل ل الذي ع ل م ا الله وقد ذكر ذلك ابن سعدان ذلك وقد ذكر النحوي أو قال ا ل إنه يعني من أو م ش ت ر كتاب طيب طبعا دعوني في أبرز الأقوال أذكر في في لكم ك الدكتور العزيز عبد قاري. قيم ا تفاصيل جدا كثيرة ي ك لكم أنكم ن ت ر ا جدا ع و ويمكن لإخوة ن ه ه ا ا ا م ل ش ي ي ن أ ض ي ر انصح ج موجود ع على و والكتاب ومصور ا أيضا شكل ك بي م دي ي اف أنك تقرأ الأحرف أ الانترنت ن الدكتور كتاب الفتاح قالي قيم في حديث العزيز السبعة عبد عبد جدا بقراءته كاملا ل أ ن ا ل م ح ا ض ر ة لا يمكن أ ن نستوعب فيها كل ما نريد أ ن نقول القول الاول أ و و ل د ع ن نستعرض أبرز أ ا ل ق ا و أ د ل ه ان القول الأول أ المراد بالأحرف ا ل سبع ة سبع لغات من ل غ ا تختلف العرب ت في اللفظ وتتفق في المعنى يعني هو ما يسميه العلماء بالمترادف المترادف يعني اللفظة, اللفظة تختلف ولكن المعنى واحد مثال تختلف ولكن ذلك يعني مثل قوله قال نحو قولك تعال ى و أ ق ب ل وهلم واذهب واسرع وعجل والمقصود واحد يعني تعال أقبل هلم أسرع هلم عجل كل اقبل ل م ص و د ه ا ت ق ب أليس كذلك طيب من هلم و ا ذ بهذا ي قال القول ه جمهور أهل الفقه والحديث ك منهم ا الزركشي ذكر م سفيان بن ع ي ي ن ة وعبد الله بن وهب ولمام ا إ الطحاوي وقال ا ا ابن جليل الطبري ل جليل إ م م و د أ ط القول في ه ابن الطبري وقال جليل في م ق د م ة كتابه جامع البيان قال ا ل أ ح ر ف السبعه التي أنزل ب ا القرآن هن لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني وكلمة حرف هن سبع في كقول القائل هلم و أ ق ب ل وتعالى و إ ل ي وقصدي ونحوي وقربي ونحو ذلك مما تختلف فيه ا ل أ ل ف ا ظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعاني ي أيضا طيب جميل دليلك يا شيخ محمد؟ محمد بن جليل الطبري حلو محمد محمد أصحاب الكلام وقال البر قال أدلة ل هو وعمدة ابن ما طبعا هذا ا به عبد بن ر أ حديث أ ب ي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن جبريل عليه السلام قال يا محمد ا ق ر أ ا ل ق ر آ ن على حرف قال ميكائيل عليه السلام استزده فاستزاده قال فقطر على حرفين قال ميكائيل استزده فاستزاده حتى بلغ س ب ع ة أ ح ر ف قال كلها شاف كاف مالا م وشف ه ذ السؤال ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة عذاب بعذاب آية آية نحو أو قال و ل ك ت ع ى إلى وأقبل وهلم قد الطبري ا ل رحمه الله فقد أوضح نص ه ذ ان الخبر أ اختلاف ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة إ ن م ا هو اختلاف أ ل ف ا ظ كقولك هلم وتعال باتفاق المعاني لا باختلاف معان م و ج ب ة اختلاف أ ح ك ا م الحقيقة طبعا هذا الحديث ظاهره مشكلة طبعا الذي روى هذا الحديث فيما يبدو لي هو ا ل إ م ا م أ ح م د في المسلم ظاهره مشكل ل أ ن قد يكون يفهم بعضهم عزيز حكيم لا ما يصلح ما قال ق لا ت وفي ل والله غ و ر ر ح م لأنها هي آية هي فتقول تخدمها برحمة فتقول الله وفي قصه ط عذاب م ه ا برحمة غفور الرحيم قصة فتقول وفي الله ش ه و ر ة في هذا ظ ا ه ر الحديث يدل على أ ن ه يجوز للقارئ والصحيح أنه ل انه يجوز لك كما م ق د ا وأنا أريد أن أريد أركز ي ع ل ا دائما هذه لا يجوز أن تقرأ حرف من حرف ا لك ق ر الكريم آ ن ا ا ب ج ت ه د ا لا ق ي س والاجتهاد لا قراءة ا مدخل له ل في ق ر آ نزيد الكريم أبدا وإنما اقرأوا كما علمتم بس النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ونحن نقرأ كما علمنا عليه الصلاة والسلام لا علمتم صلى عليه وسلم عليه نقرأ بس ونحن ن ولا ننقص فليس هذا الحديث إ ن ص ح دليل على جواز أ ن ك ت ق ر أ بالمعنى أ و تغير أ و تختم ا ل آ ي ة كما تحب وتجتهد لا هذا غير صحيح لكن المقصود واضح من دلالة الحديث الفهم الذي فهمه الإمام الطابري الإمام الطابري الله من فهمه رحمه رجل يقف مع النصوص ولذلك لما وجد هذا النص استمسك به في دلاله الحرف وان المقصود به اختلاف الالفاظ واتفاق المعاني جب لي في القرآن الكريم لفظة في واحدة ت ق ر أ على س ب ع ة أ و ج ه ي ل الجواب لن تجد لن تجد آ ي ة و ا ح د ة في ا ل ق ر آ ن الكريم تستطيع أ ن ت ق ر أ ه ا بلفظتين أ و ث ل ا ث ة أ و أ ر ب ع مختلفه ة أبدا يعني مثلا يعني ن ابدا ك رواية تقول أن ع الله بن مسعود كان يقرأ إن ناشئة الليل هي أشد وأصوب قيلة. وفي قراءة وأهيأ قيلة. ما في القرآن الكريم قيل قيل هي وأهيأ ه بن وأصوب إن من مسعود وطأ وفي أشد يقرأ في شيء ذ طيب وش الحل قال عبد محمد بن جييد الطبري أ ن عثمان بن عفار رضي الله عنه عندما جمع ا ل ق ر آ ن الكريم اكتفى بحرف واحد من هذه ا ل ح ر ف السبعه ة ستة واستبعد لماذا يا أبا جعفر؟ قال جعفر ل أ ن ا أصلا بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابي بقراءة رخصة رخصة تقرأ يقرأ ويقرأ غيره بقراءة صلى أنك عليه وسلم فالذي لم يقرئه ليست ض ر و ر ي ة ب ا ل ن س ب ة له ا خ ت ي ا ر ي ة المسألة فما دام وهو إ م ا م المسلمين وعلى مراه من ا ل ص ح ا ب ة اجتهد ف ر أ ى أ ن يستبعد ا ل أ ح ر ف ا ل س ت ة لسبب انها احدثت بلبله الناس ا يقرأ بين الناس ع ن د م اجتمعوا ا في حرب أ ذ ر ب ي ج ا ن وكان ح ذ ي ف ة باليمن حاضرا فقال لعثمان يا أ م ي ر المؤمنين أ د ر ك المسلمين فقد ف ا خ ت ل واخشى و أ أ ن يختلفوا في ا ل ق ر آ ن اختلاف اليهود والنصارى في كتبهم فجمع ف الكريم كتبهم ع القرآن ل هذا أنه القول قالوا أنه على جمعوا ح ر في واحد حتى ر ف ع النزاع وهذا الاختلاف واضحة شباب هذا وهذا ا ا ل خ ت ل ا واضحة ف ش ب ا ب ه ذ ا القول الأول كما قلت لكم قال ل لكم ت ق به هؤلاء العلماء الكبار وقال به جمهور من الفقهاء والمحدثين ورده جمع من العلماء قالوا هذا مردود وغير صحيح ل أ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يستبعد شيئا من ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي ه ولا باجتهاد لكن هذا قول طيب القول الثاني يا مشايخ القول الثاني أن القرآن الكريم أن هذا يا مشايخ طيب نزل على ل سبع غ ا ت متفرقة فيه يعني ا ل ق ر آ ن الكريم فيه جزء منها ب ل غ ة قريش جزء ب ل غ ة طي جزء ب ل غ ة هذيل جزء ب ل غ ة بني بكر جزء ب ل غ ة ك ن ا ن ة ثم اختلفوا أ ي ض ا في هذه القبائل من المهم مجموعة الناس الناس يقولون بني لكنها هي هذه هواز فيها هذه هي بالذات القبائل السبع بالذات؟ قالوا خلاف اللغات لغات بكر سبع وينسب هذا القول لابي عبيد القاسم بن سلام و ل ل إ م ا م ثعلب أ ح م د بن يحيى أ ب ي العباس واخرين وهذا ا ل ر أ ي يختلف عن سابقه طبعا الراي أ ي ل ل أ و ق و ل هي الاول ف ل م ا واحدة يقول ل ل د مترادفات منها خمس أما هذا ا أربع أو أو أو سبع ستة الثاني لا هي مبثوثة في القرآن الكريم فمثلا فاطر السماوات العرقى لو اليمن لو بلغة مبثوثة هي في بديع السماوات والارض قالوا بلغه قريش وهكذا ن القبائل القبائل هو بن بكر تربى فيهم عليه الصلاة والسلام ليهم هوازن الأنصار وأهل اليمن لأنه ه فيهم عليه لهم وأهل هاجر إليهم سعد والسلام بكر تربى وطي الصلاة ا ل أ ن ص ا ر ا ل أ و س والخزرج هم من ذ ر ي ة ا ل أ ز د و ا ل أ ز د هم من اليمن من ق ب ي ل ة يعني من طي واضحه شباب أو أو الأزد عفوا أو ذ هذه ا القول الثاني يرى أن هذه السبعة المقصود بها مجموعة لغات سبع قبائل يعني تخير منها القرآن الكريم أهل مجموع وهي موجودة أن يعني يمن يرى تخير فيه فيجد فيه أحرف سبع شباب ي ئ ا ل غ ت ه فيه م ويجد قريش ي ش ئ ل غ ت ه م ويجد و ك أ ن ا ل أ م ر أ ش ب ه ما يكون ب ت أ ل ي ف لقلوب هذه القبائل عندما تجد شيئا في ا ل ق ر آ ن الكريم بلغتها ولهجتها لكن يأتي سؤال التيسير الموضوع؟ التيسير؟ القرشي ما يقدر يقرأ بلغة اليمني اللي نزلت بلغة اليمن؟ يخليها؟ بس اللي نزلت بلغته؟ طيب اللي من اليمن؟ كان أين وين من يأتي طيب في يقدر يقرأ طيب يسوي يقرأ طيب بس جدا إذا ما مهم وش خلاص اللي نزلت بلغته واضح فيها اللي نزل والايراد ض ح ا ت ي ي ي س ر ف ه لكن ط ب ببغية القبائل اللي لاحظتم المدخل ا نزل ل فيه ي و إ عليه هذا إ ي ر ايراد د ش خ ي هناك يعني جمع عثمان من سؤال سلامك آخر القرآن عفهان بحرف ح و وأن السبع أخرف كانت محمد وأن السبع أخرف كانت هذا هو هذا هو هذا إيراد ولذلك يقول أخرف أخرف فأين كانت كانت من من أنا قلت لكم العلماء ابن يعني ابن السبع المايك يا العالم السبع باب التيسير التيسير هذا الاتزاع هذا هذا إيراد العلماء الجزائي قلت لكم الله طيب يرفع رحمه محمد ما زلت أ ت أ م ل هذا الحديث حديث ا ل أ ح ر ف ا ل س ب ع ة ولم ي ي ع ن من أكثر ث ا ث ي ن سنة و ل يظهر لي فيه قول و ر أ ي ثم ظهر لي فيه ر أ ي أ ر ج و أ ن يكون صوابا ثم ذكر قولا سوف أ ذ ك ر ه لكم القول الثالث حتى الأحرف التي قيلت تسلم القول الذي أنا لا السبعة مداخل مدخل لذلك أقول لكم كل التي قيلت في الأحرف السبعة لم قوى ذكره فيه في من مداخل يعني ي ف هذا ا إ ي موضوع الاحرف ا ل س ب ع ة في كتب القراءات كتب أو في كتب علوم القران ن هو هذه أهم ل ا ن نصل يضيرنا نحن نعرف أن القرآن ويعني عندنا لكن نبحث نحاول أن نعمل ا لا القول الصحيح والراجح فهذا لا شيئا نحن نعرف إن محفوظ لله الحمد لا شك عندنا فيه لكن دائما نحاول أن نعمل أذهاننا في الأدلة إلى لله فيه محفوظ فيه في شك ونستنبط ونتفقه وهذا جزء إ ن شاء الله من العباده ة التي أمرنا ب التي ف ض يا بين بين ما العلاقة ما العلاقة ا ا ا مصور أو وجه ل ق ء ا ل ق ر آ ن امرنا ل والأحرف القول الثالث خلنا نخلص القول الثاني القول الثاني إنها لغات قبائل ق ر ا ا هذا أنها ء ت سوف أجيبك في عنه ت ف ق القول قالوا ة طيب دليلكم ما هذا هو على ع د ن دليل عثمار بها ن عفر رضي ا ل ل عنه ه ذ يباقي دقائق لكن إن شاء الله في الحلقة القادمة خمس سألوكم لكن إلى إن في عثمار بن عفان لما فالحديث ن م جمع م ا ا ل ص ف المصحف اختلفتم في فاكتبوه فإن ففعلوا ف قال قريش القرآن قريش إذا ا للذين بلغة نزل بلغة يكتبون شيء ح يدل على أ ن معظم ا ل ق ر آ ن نزل بلغه ة قريش طبعا ذ الذي ا الحديث عليه نرد يمكن أن نرد عليه بأن و قريش ع ع بين م ووقع ب ن ه ا م حكيم بن لا يدل على أ ن الخلاف يتعلق ب ل ه ج ة القبائل ل أ ن هشام قرشي وعمر قرشي كيف يختلفان إ ذ ن في ق ر ا ء ة سوره ة الفرقان إذن الموضوع ليس ل إذن ع ل الفرقان ق ة ب غ ا القبائل بدلالة هذا الحديث أيضا ت ي ك يتأتى الخلاف إذا كان المنزل لفظا واحدا ا ل إذن م و ق ؤ به واحد؟ ولهذا يتبين السبعة ولهذا وجوه واحد النحرف إنما يتعدد ر ء ة ا ل ق ر آ الكريم وطلاوته لا أن أجزاءه لغات تتألف من أن سبعة أ ي ض ا كما قلت لكم يعني إذا كان تيسير الهدف من النزول لحرف السبعة التيسير طيب هذا القرشي التيسير أين اليمن طي سيكون عليه الذي اليمن سيصعب عليه قريش الثاني وهو مهم جداً قبيلة قريش أليست السبعة صعب كان من النزول كان نزل من نزل من أنها تقرأ القرآن إذا إذا هذا هذا وهذا وهذا هذا وكذلك وهكذا فهذه المآخذ الهدف لا ما الأمر جدا كاملا مكلفة تقرأ لحرف بلغة بلغة بلغة هو وهو مهم ثم صح؟ وقبيلة و طي وقبيلة والأوس يقرؤون القران أ و والخزر س ي ؤ و ن ل ق ر آ كاملا وليسوا ي ق ر ؤ و ن فقط الجزء الذي نزل بلغتهم و و القول القول الثالث معنا من خمس دقائق أن المراد بالأحرف السبعة وهذا القول هو قول جمهور الأوجه ض ع معنا السبعة السبعة يقع التسير هذا الثالث المبيق لا دقائق المراد بالأحرف القراء أصحاب القراءات تقريبا المراد بالأحرف التي يقع بها التغاير أقل خمس في من أن أن ف ق د ا س ت ق ر أ العلماء القائلون بهذا القول وجه الاختلاف بين القراءات الموجودة الآن القراءات الموجودة الآن العشر جمعوا وجه الاختلاف بينها قالوا فما وجدنا إذا هذا الرأي طائفة من العلماء منهم ابن قتيبة وهو أول من فتح ذهنهم لهذا القول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مشكلة القرآن والقاضي ابن الطيب, الطيب الباق أول تأويل مشكلة من منهم من ذهنهم رحمه وجه أوجه وقد وهو ابو يخرج سبعة قتيبة قتيبة أن عن اللاني بكر فتح ذهب في الباقي اللاني و أ ب و الفضل الرازي صاحب كتاب حديث ا ل أ ح ر ف السبع وابن الجزري هذا الله ابن الجزري ه هو قوله يقول هي أ و ج ه من الاختلاف في القراءه ة يعني ك ل ا اختلاف في القراءة الكتاب فهذا واحد وهو ينسجم مع دلالة الحديث الأمر الثاني أنها لا تزيد عن سبعة أوجه من الاختلاف أوجه أوجه وليست وهو ينسجم تزيد في في سبعة عن من مع ا ل ق ر ا ء ا ت وهذا هو القول الراجح عند جميع جماهير القراء و أ ن ا أ ر ى أ ن الفضل يعود لابن قتيبه ة ق في فتح هذا الراي ب ن ق ت ونذكر الدليل ثم نختم موضوع الاحرف ا ل س ب ع ة ونتحدث بعده عن موضوع القراءات القرانيه آ ن ي ة و ع ل ق ت ه ا بالأحرف السبعة ب إ ذ الله تعالى شكر الله إنصاتكم لكم شكر ه الله أيها الله هذا المهم ا الأخوة متابعتكم الأخوة وراء الشاشة وأرجو إن شاء حديثنا الموضوع المهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله لكم نكمل حول على عليكم خير وشكر وأرجو وأنتم ورحمة و ك ر ت بإذن ب في إن أن ف ا ل و ا ب ع ل المكلفين ان يتفقهوا في, يتفقه في, يتفقه في الدين وان يتفقهوا في دينهم كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون كيف يحجون كيف يامرون بالمعروف ويهون المنكر كيف يعلمون أ و ل ا د ه م كيف يتعاونون مع أ ه ل ي ه م كيف يدعون ما حرم الله عليهم